لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإِن تُبد مَا فيِي أَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ الله فَيَْفرِر مَ الش وَيعَِبُ مَ ش واللهُ على كلُّ شيءَئ قَدير آممَنَ الرسُول بِماَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِرَُِّهِ وَْمُؤمِنون كللّ آمَنَ بالِلههِ وَملائكَتِهِ وَكُتُ بهِه وَررسُِه